وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ الذُّلِّ خَاشِعِينَ مِنَ الذُّلِّ يَنظُرُونَ مِن طرفٍ خَفيٍّ وَقَالَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ قَصُرُوا أَنفُسَهُمْ الَّذِينَ قَصُرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا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 وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ الْإِنسَانَ كَفُورٌ إِلَٰهِي مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ, يهب لمن يشاء إناثا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهْدِي لِمَن يَشَاءُ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 هو علي الحكيم